ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل كتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ويعقوت قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إن they